نراجع فيها كتاب ربنا ونفسر فيه معني ونتدبرها قد وقفنا في المرة السابقة عند ربع ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء في هذا الربع نتكلم عن هذه العناصر الأول مناسبة الآيات الثاني معنى الهدى الثالث وجوب الإخلاص في الصدقة وتفاضل اجر الصدقة الرابع فضيلة التعفف وهو ترك السؤال مع الاحتياج الخامس الربا وعقوبته وعقوبتة والفرق بينه وبين البيع وكيفية التوبة منه وكيفية التوبة منه السادس وجوب كتابة الدين وجواز النيابة وجود الإشهاد وجوب الإشهاد على الكتابة السادس أو السابع جواز أخذ الرهن في السفر والحضر للتوثيق السابع وجوب الإيمان بكافة الرسل وجوب طاعة الله ورسوله والتسليم والرضا بالشرع الأخير رفع الحرج عن الأمة والنسيان والخطأ والعفو عن حديث النفس وفضيلة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طبعا في الآيات السابقة قد علمنا أن الله عزوجل أمر بالصدقات ورغب فيها وحث عليها فحينئذ سألها غير المؤمنين من الكفار واليهود. فتحرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من التصدق على الكافرين فأذهب الله عنهم الحرج وأذن لهم بالتصدق عليهم صادقة التطوع وليست الواجبة فيجوز إخراج صادقة التطوع لغير المسلمين فقال فقال الله عز جل مخاطبا رسوله ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء ولكن ما معنى الهدى في الآية وما يقصد بالهدى طبعا كلنا نعلم أن الهدى أو الهداية نوعان هداية توفيق وهداية بيان وإرشاد فالهداية المنفية هنا هداية التوفيق ليس عليك هداه وقد جمع الله عز وجل بين الهدايتين في سورة القصص فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فبين أن هناك هداية منفية وهي هداية التوفيق أي أن الله عز وجل هو الذي يوفق هذا للتوبة وهذا يوفقه لكي يكون مسلما مؤمنا وأثبت الهداية في آخر سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إذا فالمثبت هي هداية البيان والإرشاد، كما قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالتبليغ هو الإرشاد والبيان. ثم من الآية هو التحرج في مسألة التصدق على غير المسلمين، فالله عز وجل رفع عنهم الحرج في أنه يجوز. أن يتصدق على غير المسلمين من صدقة التطوع أما الواجبة فهي للمسلمين فقط فهي تخرج من أغنيائهم فترد على ثقرائهم ثم قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي ما يعود من ثواب أعمالكم يعود عليكم الله عز وجل لا يحتاجه ولكن ما هذا الإنفاق؟ قال وما تُنفقون إلا بتغاؤ وجه الله أي هذا الإنفاق الخير حتى يكون خيرا وصالحا فيجب أن يكون بتغاؤ وجه الله إبتغاء وجه الله ففي هنا وجوب الإخلاص وكنا نعلم أن الإخلاص واجب في كل عمل الإخلاص واجب في كل عمل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتى في الإنفاق قال سبحانه ما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وفي الآية إثبات لصفة الوجه إثبات صفة الوجه الله عز وجل وصفة الوجه أثبتها الله عز وجل لنفسه موصوفا أي الوجه موصوفا بالجلال والإكرام ووجهه سبحانه وتعالى لا يماثل أوجه المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أما المحرفين المؤولين فأنهم يأولوا الوجه إلى الثواب والجهة أيضا في هذه الآية تنبيه أو إشارة إلى أن الإنسان لا ينقص من عمله شيء. فقد قال في المقطع الذي بعده وما تنفق من خير يوفى إليكم. يبتخذ إيه؟ توفى عملك كاملا طيب هناك في إشارة أخرى دقيقة. وما تنفق من خير يوفى إليكم. الانفاق من الشر ومن الحرام فيه دلالة أن الانفاق من الحرام لا يقبل لا يقبل بقوله وما تنفق من خير يوفى إليك أما غير ذلك فلا يوفى إليك وفيه في آخر آية نفي الظل في جزاء الله عز وجل وهذا يستلزم كمال عدن خدنا في العقيدة في في القواعد أسماء الصفات إن, إن الصفات بتنقسم لثبوتية وسلبية والسلبية ليست مدحا في ذاتها ولكن المدح في كمال الضض فلما أقول الله لا ينام تمام فالمدح في كمال القيومية إن الله لا يموت فالمتح في أنه إيه؟ ليس يموت ولكن المتح في كمال الحياة خلاص فهنا كذلك فقال لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون فهنا نفى الظلم فهذا يستلزم كمال العدل سبحانه وتعالى فالله عز جل عادل في جزائه لا يظلم في جزائه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ذكر الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فؤلما فقراء ذكر لهم خمسة صفة أحصروا في سبيل الله أي منعوا وحبسوا من التصرف لأنهم هاجروا أحصروا في سبيل الله لا يقدرون على الخروج، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا أي طلب للرزق. اثنين. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الصف الثالث علامة ثالثة. الرابعة تعرفهم بسمه. من حالهم تعرف لا يسألون الناس إلحافة هذه الخامس فانظر فوق النوم فقراء انظر لتلك العلامات فالكثير من الناس من ينخدع بحال بعض الناس هدوء ثيابهم بالية مُرَقَّع مُقَطَّع مُمَزَّقَة أجسمهم متربة وغير ذلك وتجد معهم الملايين كما يقولون نعم هنا في إشارة هنجيلها دلوقتي بل الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الإحصار هنا سببه أنهم منعوا من أجل الله عز وجل وطبعاً الأخير من الأحصار في الحج تمام؟ نوع حبس في وقع مائيان وغير ذلك تمام؟ فكذلك هو حبس من أجل, من أجل الله عز وجل فلا يقدر على الخروج ولا يستطيع أن يضرب في الأرض فيطلب الرزق يحسابهم الجاهد أغنياء من التعفف هنا في إشارة دقيقة إن لازم يكون في ناس فطناء عندهم نظر دقيق حتى لا يكون من الجاهدين إن هو ينظر لحال هؤلاء الذي لا يسأل فينظر لحالهم ويتابع أمورهم حتى ينفق عليه. فإنهم أجدروا الناس بالنفقه بالنفقة وأحقوا الناس بالصدقه فهذه الخمس صفات تدل على أولا أنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب لأنه قال إيه لا يستطيعون ضربا في الأرض كيف يستطيع ما يخدش كما جاء في الحديث لما جاء رجل فقال بعد أن طلب الصدقة وسأل النبي سلم قال أما أعطيكم أم أكفيكموه ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الغني ما يأخذش منها ولا القوي المكتسب وهذا حديث صححه شرق البنم الموجود عند أحمد وابو داود والمسائي أيضا في الآية فضيلة التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فيها إشارة أن يكون الإنسان فطنا دقيق النظر في أحوال هؤلاء وإشارة أيضا دقيقة برضه الى الفراسة والفطنة ليه؟ ربنا بيقول تعرفهم بسيماهم اللي مش حدث في الماء وحاجة مش يعرفه؟ انما تعرفهم بايه؟ بسيماهم بالعلامات مين اللي يعرف الكلام ده اللي عنده فراسة ما هو حالهم؟ ما بيسألوش ولا بيوتنش و... ولبسين كويس وما تمام؟ ولكن تعرفهم بسيماهم. مين؟ بعدين قال أخنياء. تمام؟ آه يج. لا أي. حالهم. لازم إنسان يكون فاطل وتقيق النظر في أحوالها. تمام؟ وبعدين قال إيه؟ قال تعرفهم بسيماهم. الآية يكون فيها في الأول آل يحسن من جه من التعقف وهذا كل إيه تعرفهم يبقى أي نعم فهذه في فراس فهذه العلامة ليست لأي أحد لأن كثير من الناس ينخدع ينخدع لأدنى سبب تمام أيضا في الآية فيها الثناء على من لا يسأل الناس قال الله لا يسألون الناس الحافى لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاح تبي ليح إني دائما السائل أعمال ملازم في ظل الإيه في ظل المسؤول كل شوي أعطني فهذا هو الإلحاف في المسألة ما زال يسألوا حتى يعطي أيضا بعد ذلك الآية يقول وما تنفقوا من خير برضه من خير فإن الله به عليم دي دلالة على سعة علم الله عز وجل إذا تحسبش إن حاجة تنفقها تروحها هباء لا ده كلام ده بين البشر أما الله عز وجل فهو يعلم كل شيء يعلم كل شيء سبحانه قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار آه هنا في الأولى يعني في بالنسبة الأولى ذكر أحوال النفقه عامة في الآية قال وما تنفق من خير في الأنفس حث الناس كلهم جميعا على اللي عن النفقه لإني لما أقول لما تعمل حاجة هتلاقيها إيه عايدة عليك تمام بس ها بشرط إيه ابتغاء وجه الله تمام وهذه الأشياء اللي تفعل ابتغاء وجه الله توفى إليك كاملة، تمام؟ فهذا الأمر يدل على أن ما ما ينفقه الإنسان من قليل أو كثير، من عظيم أو حقيق أو هين، فإنه له قدر عند الله جل. تمام؟ بعد ذلك في الآية الثانية يبين إن الفقراء اللي هم أحق الناس وأعطانا أوصفهم بعض الناس ممكن يستحق أن يعطيهم شيئاً قليلاً فيقول الله جل وَمَا تُنْفِقْ مِنْ خَيْرِ تمام؟ فأي شيء تعطي، فإن الله عز جل به عليم يعلم لأن ذلك لما نزلت الآية لن, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكانت السيد العشاء كانت تنفق وكانت تعطي كما جاء عن بعض السلف كان يعط السكر قلنا السكر فقال الله ديم ما السكر متفق قال إن الله قال لن تنول البر حتى توفقه ودي أحب الناس ليه مش مشكلة هو عنده كتير ولا إيه لأن النفقة تطلع منين من نفس المتصدق لا إبرة الإيه لهذا الشيء عندما لأن النفقة بتخرج من هذا، فهل تخرجها لله عز وجل لذلك لما يقول سبعة درهم ألف درهم لازم يكون عارف إبرة إيه العبرة الدرهم دي عندك إيه عند نفس المتصدق الالف درهم دي عنده ملايين مش اتأثر عنده انما اللي عنده درهمين وانفق درهم دي عنده ايه عنده اكتر من الالف درهم اللي عنده ايه اللي عنده ملايين فالصدقة والانفاق هو دلالة على الايمان بالنسبة لالفر شيئين تجري الناس بهما فيها إحجام وقهقر النفقة والجهاد لما جاء رجل يبايع نبي سلم فقال كذا وكذا ثم إيه صدقة والجهاد قال أما صدقة وجهاد فلا قال لا صدقة لا نفق ولا جهاد فبأي شيء تدخل الجنة هستخش في أي واحد الحاجات حصل نفس اللي عندك مش موجود هترفين ف يخرج حظ النفس بالنفق تمام؟ وما تنفق من خير فإن الله به علي ثم يذكر أحوال النفق بقى. هل لها معاد معين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا في كل الأحوال الناس دولة مش, مش ناس عادية الناس في اي وقت وفي كل حال شغال في ناس متنفقش اللي بتعشى صدقة بطاعة ولا في رمضان بتعشى لصدقة الفطر والزكاه. لو احسننا الظن تمام انما ان هي مثل تجد ان بعض الناس ينفق ليلا او نهارا سرا واعلانا كل يوم او يعطي براتيبه مثلا شيئا او كل يوم او كل اسبوع او كل شهر تجد الحالة دي غريبة تمام وخصوصا حينما يكون الزمان كهيئة هذا الزمان الذي تقل فيه النفق شح فيه الأشياء فالله جل يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا هنا ثناء على الذين ينفقون بالليل والنهار ثناء عليهم وبكثرة ثوابهم وأن هذا, هذا الإنفاق سبب في شرح الصدق وطرد الهم والغم وسبب للأمن انظر يقول فلهم أجرهم عند ربهم ما أش الأجر أتاه سواب أعظم كثرة السواب بس ولا خوف عليه أمن أمن إن نفق دخل واحد عايش آمن معن العكس أنفقت المال هين الأصوات أحسب ويجيب أسداز في أسباع والعملات إيه؟ لإيه اللي عايز إيه؟ ألضم من دقيق حط بديل تمام؟ فيحصل فيه إيه؟ إن هو يخاف عليه أعزي أم المستقبل إياه فالتأمين المستقبل إياه أعز إيه؟ يزود مش عايز إيه؟ فقال ولا خوف عليه ما يخافش هو ده بقى المؤمن الحقيق ولا هم يحزنون شرح السطر دايما فرحان شوف إنت بتفرح التاف جمع المال لا المؤمن بيفرح بالصدق انظر أين أنت من هذا الفرح هل فرحك بجمع المال أكثر من إنفاقه أم فرحك بالإنفاق أكثر من جمع المال وزن نفسك بعد ذلك أعطانا الجهة الشرعية في الاقتصاد الإسلامي في الآيات السابقة ولكن أبى الناس إلا أن يأخذوا من ناحية الجهة الممنوعة الجهة المحرمة فالله عز وجل أعطانا صورة حتى يحذر الناس أن يتنكبوا طريق الشرع ويعدلوا عنه إلى طريق الفساد الذي يبوء على البلاد والعباد بالخراب قال سبحانه الذين يأكلون الربا العنز يدف مال ما هو مش مآمن ما نقص صدقات من مال مش مآمن ان الانسان اذا تصدق بصدقة تمام فان الله عز وجل يربيها له كما يربي احدكم فلوة حتى اذا كان يوم القيامة كان كامثال الجبال دايما بذلك عايز زيادة من جهة الحرام مش مشكلة المهم يكون ايه عندي اموال فماذا كان حكم الله قال الله الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والله سورة يعني صدق الله وسبحان الله فعلا هو ذي حال الناس المسرورة حال الناس الطماع حال الناس التي تجمع المال لا تدري من أين أم من حرام أم من حلال. دم مفسرين على أن هذا العقاب وهذه الحالة حينما يخرج من قبره يخرج من قبره من قبره مضطربا سكران مش عارف راح فيه. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا أيضا في الدنيا هذا أيضا في الدنيا فمثل الله عز وجل وبيّن صورة هذا الذي هو يأكل الربا, آكل الربا كمثل الإنسان الذي يتخبطه الشيطان من المس الجنود لما يجنن تحس انه ايه حياته مضطربة مضطرب حاله كالمسرع لا يحسن التصرف دايما عنده صرع تصرفه كده بقيت دايما كده عينيه زي ما مش عارف أحواله كده هذا هو حاله في الدنيا وكذلك أيضا حينما يقام في قبره الا كالذي يقوم والذي يتخبطه الشيطان من المس طب العله ايه اللي إيه اللي خلاه يجرؤ على هذا الأمر الصعب وهذا الأمر الشنيع ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرب مثل الربا معين إيه يمشي العملي فيحط ما شو ما فا يقولك إله ما البيع والربا حاجة واحدة جماعة وانت مثلا يعني لما تيجي مثلا ايه تشتري وأنت مش بتكسب ما انت برضو لما بتحط المال وفي البنك بتاخد فلوس برضو وبتكسب ما انت برضو لما انت مثلا تدين واحد وتقوله مثلا اخد المية تبقى بمية وعشرة ما هي برضو زي عميلة الباب التقصيط ما هي هي انت بتدينه بمية ومتقصد له بتاخده في اخر المرة اخر التقصيط بكام بمية وعشرة ما هي هي انما البيع مثل الريبة والله اذا كانت كلامتة بتاعكم فربنا لحكم تاني فقد قال الله عز وجل وأحل الله البيعة وحرم الربا لا من متفاوتون متفرقون متميزون ما فيش وجه تماثل وتشابه بينه نسأل الله نسخر هادول الكلام ده كل إن شاء الله هو طبعا التفسير بيتضمن كل أحكام الدين لأن إحنا لما بنجي ناخد أي باب من أبواب العلم أول أزأ دليل عندنا من أدلة إيه كتاب الله صح؟ تيجي تدل على مسألة الفقهية كتاب الله مسألة أصلية كتاب الله مسألة في العقائد كتاب الله في الرقائق والأداب كتاب الله في المعاملات فإحنا لو بدأنا نحن نتكلم عن مسألة الطابط في الأداب مسألة في المعاملات في الفقه في ذلك مش هنفتح عايزة إيه عايزة موسوعة تمام ولكن احنا بقدر يمكننا نحاول نحن نوصل بعض الإشارات أن نحن ممكن نحتاجها في حياتنا أو يكون فيها إيه تنبيه بسيط على معنى من المعاني فهم هؤلاء أشاعوا بين الناس وقالوا إنما البيع مثل الربا وهذا حصل حصل حصل ربنا قال لا وأحل الله البيع وحرم الربا خلاص يبقى إحنا عارفين إن البيع ليس مثل الربا البيع حلال والربا حرام من لألكده الله يبقى دي في إشارة أن ما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام أما أقول الناس ليست حكم علينا ولا حكم على المعاملات ولا فيما يصدر الإنسان لا ولا مش حكم إنسان ليس يحلل ولا يحرم ولا يصدر أي حكم شرعي لأن الحكم لله من الحكم إلا لله خلاص يجي بقى يقولك بقى الناس اللي بيراليين يجي كل ما يجي تكلمه في التين يقولك أنت هتتحلله وتحرمه إذا كنت تجيه على دماغنا ليه وجايك على كل شوية عملت تتهمنا ليه هو إحنا نحن نحن نحرمه إحنا نتنصر عن كده أصلا نتنصر أن نحلل أو نحرم تمام بل الله جزيلا ذلك افتراء على الله يافتراء على الله الكذب تمام فمسألة التحليل والتحريم ده مش بتاعتنا ده أصل التشريع بتاع الله جل خلاص إذن فهذه المسألة من هي يبقى لما انت تتهمني أنت بتتهمنيش دلوقتي أنت بتتهم إيه الله أنت بتكذب على الله جل، وجل أنت كده بترد أمر الله عز وجل ترد التحليل والتحريم تمام وأحل الله البيع وحرم الرب خلاص فمن جاءه موعظة من ربه فانته فمن جاءهم معظم ربه عرف ينته فله ما سلف انظر إذا هنا بيان علت ما يحدث للمرابين من الطراب احوالهم لأنهم تجرأوا وقالوا إنما, الب... وقالوا إنما البيع مثل الربا ترويجا لباطلهم أما الربع والبيع فإن بينهما بونا شاسعا أوجب اختلافا في الحق أوجب اختلافا في الحق كما بين العجل فالبيع حلال والربا حرام أيضا في الآية إشارة فمن جاء معذة من ربه أن ما أخذه الإنسان من الربا. قبل العلم يعني كان جاهل فهو حلال هو حلال له بشرط أن يتوب فانتهى تاب خلاص فمن جاءه معصية من ربه فانتهى فله سلف خلاص تمام دش بيني دعالي أنه لو تاب من الربا قبل القبض، فإنه يجب إسقاطه. الإنسان لو تاب قبل ما يقبض، المال الربوي يجب إسقاطه وإفساح العقد. لقول الله تعالى: فانتهى. فإذا أخذه بعد العلم. فإنه لم ينتهي هو علم يبقى عطول يأتي فيه قول الله عز وجل إيه؟ فانتهى عطول تنتهي على طول خلاص جد استمرت فيه يبقى أنت لم تنتهي خلاص فانتهى فله مساف خلاص طيب بعد كده يحذر الله عز وجل شوف أنا اللي ليقرأ آية الربا يتماعن فيها كده كل حرف فيه والله ينتهي من الربا والله وربنا هاي شرح صدر يحذر الله جل جل من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة، فقال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انظر، انظر لشدة الوقع شدة الواقع، شدة الواقع من عاد بعد ما قرعت آذانه الموعظة، فولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات آه ما احنا قلنا احنا ما بقى... احنا قلنا كده <تصفيق> احنا مش مختلفين لا سلف خلاص انتهى خلاص ما يبقى ليست ليست ملكه خلاص ما ما انتهاش يمحق الله الربا ويربي الصدقة يمحق يعني يزيل شو بقى يعني, يعني عايز بس خلي بالك من هذا اللابس يمحق إزالة والإزالة هنا إزالة حسية ومعنوية طبع. على سطر السلام حاولا والله جيد <تصفيق> والله جاي يا سيدي ماشي الاول لما نخلص الايه كنا قول اللي عنده ماشي لسه الايات دي بقى كثيره ان شاء الله وزادك الله حصن تمام يمحق الله الربا اي يزيله والازاله ازاله حسيه وازاله ايه معنويه خلاص ازاله حسيه يعرفها أصحاب الربا زال حسيه بالتلف التلف ده مش لازم يكون تلف الماء لا ممكن تكون تلف في الصحه ممكن تلف في العيال ممكن تكون تلف في الزوج ودي كلام ربنا ولا مبدل لكلمات يمحق الله الربا محق حسي ومحق معنوي المحق المعنوي أنت ما تشفوه نسميه نسميه عندنا إيه؟ منزوع البركة مال منزوع البركة لا يستفيد به يمحق الله الربا ويربي الصداقات الله لا يحب كل كفار أثنى إثبات صفة المحبة لله عزاته إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحث على الإيمان والعمل الصالح ذكر الثواب أن لهم أجرهم عند ربيه وذكر الثواب يستلزم التشكية والحث عليه والرغبة فيه والإغراء أنه لا ينفع الإيمان إلا مع وجود العمل الصالح تمام يعني لابد مع الإيمان العمل الصالح وأن العمل لا يفيد العمل لا يستفاد منه إلا إذا كان صالح، إلا إذا كان صالح. يبقى لابد مع الإيمان لأن ربنا سبحانه الذق دائما يقرن مع الإيمان العمل الصالح. نازل آمنوا وعملوا الصالحات. فلابد مع الإيمان العمل الصالح. وأنا عندينا من معتقد السنون الجماعة أن الأعمال، تمام؟ الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان. لكي نخش بها في مساءة الأعمال هي شرط الصحة لشرط كمال ونتكلم في الفرق المعاصرة مش نتكلم فيه ولكن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وتم معتقد أهل السنة والجماعة وأن لكي تستفيد من العمل يجب أن يكون صالحا ومتى يكون صالحا إذا كان خالصا لله عز وجل ومتابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة العملية هو إيمان اللي اللي إيمان العمل, اللي العمل الصالح ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وذر ما بقي من الربا ليد كل من باب من الأول خالص حال المرابي والرد على الشبهات اللي بيقولها المرابين والتوعد مع إن قال إنه لو لم يعلم الربا له ما سلف بس لو لم ي... إذا سمع المعصيفة سمع الموعظة فيجب عليه الانتهاء فإذا عاد فيكون كذا ثم إذا استمر أو هذا المرابي يمحق رزقه ويمحق عمله ويمحق ماله وبعد ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا ربنا سبحانه وتعالى وذروا ما بقي من الربا دعوا ما بقي من الربا كلام جميل جدا يبقى وجوب ترك الربا وإن كان قد تم العقد عليه يعني معنا كده واحد يقول لي مش الأصل في البيع التراضي خلاص يبقى أنا وإنت هتقول إحنا نعم مع بعض عقد داين أو عقد راه نزع بيشوف الفلاحين تمام عقد داين إنت تتيني مية جنيه هدى لك مية وعشر وانا راضي اخي هدى لك مية وعشر راضي لك مية وعشرين والاصف في البيع التراض اقول لك لا ولكن ليس فيما حرم الله ذروا ما بقي من الربا وان كان قد تم العقد عليه فذروا ذلك طيب ذروا ما بقي من الربا هذا في عقد استوفى بعض وبقي بعض مش ده اللي فينونه الاية ذار وما بقي من الربا. يعني في جزء عادة وجزء ايه لسه فاضح زي واحد بيجي بيسألني يقولي انا اقترضت فلوس من البنك مثلا خلاص وعلي الاسم اقوله ايه انتهي ذار وما بقي من الايه من الربا. شوف الوضع ده وخلص خلص ايه لو قدرت انت تخلص فلوسك كلما راح خلص كلما راح كل يبقى دي اسمه ايه اسمه ذار وما بقي من الربا فبالك بالذي يعقد عقدا جديدا ماذا يكون حاله ولذلك هذا الذي لا يذر ما بقي من الربا لم يكن مؤمنا فقال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمني طبق اللي بيعمل عقد من جديد بقى لسه شكله ايه الله المستعب الايه لا لو ما سنف انتهى الأمر فانتهى آه انتهى خلص تمام إنما دلسة في باقي آه تمام أيضا فيها لا يجوز تنفيذ تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام تمام لا يجوز تنفيذها لقوله ذروا ما باقي من الربا إن كنتم مؤمنين حتى ولو كانت في حال الشرك لعموم قوله ذروا ما بقي من الربا وديه كلام اللي تبطل عليه لما قال وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس فإنه موضوع كله تمام هتقول دي كان في الجاهلية بس كان مستمر فذروا ما بقي من الربا يبقى لازم العقود دي الفسيري تمته خلاص وصاديت يبقى لما يقول ذر ما بقي من الربا فيه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة وإن عقدت في حال الشرك فإن أسلم ولسه مستمرة نقول ذر ما بقي من الربا إذا قال ربا الجهرية موضوع تمام أيضا ممارسة الربا تنفي الإيمان لقوله تبارك وتعالى ذاروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا داردت على الجبري اللي بيقولهم إن الإنسان لا يستطيع الفعل تبتقولوا ويف قول الله ذلك فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول المصرع الربى معلم للحرب على الله ورسول لذلك يقول الشيخ السلام من رحمه الله جاء في الوعيد على الربا ما لم يأتي على ذنب دون الشرك جاء في الوعيد على الرباء ما لم يأتي على ذنب دون الشرك ولهذا جاء في الحديث إن الربا ثلاثة ثلاثة وسبعون بابا أيصرها مثل أن يأتي الرجل أن يأتي الرجل أمة ولأيته بالدن ولذلك الربا جريمة الربا جريمة عامة بتفسد البلاد بتطيح بالأمة ما زي السرق سرق حاجة فردية إنما الربا شفت الحصل وما زال يعانون من تلك النكسة الاقتصادي نعم ربة والله آيات الله شاهدة سنريهم آياتنا في الأفاق ثم الله عز وجل بحكمته يقول وإن كان ذو عسرة يعني لصحب الدين دهوت راح يستلف المرابئ وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون في هذه الآية ثبوت رحمة الله عز وجل حيث أوجب على الدائن انظر المدين واحد مش قادر يسد أوجب على الدائن أن يتمهل ويص ويصبر على المدين وهذا رحمة بالمعسر بل في الآية رحمة أشد. قال وأنت صدق خير لك. يعني بيقول للدائن وأنت صدق لما تبرئ من الدين فهو صدق لك وخير لك. انظر انظر لرحمة الله عز وجل. في الأول قال له أنظره وتصدق عليه بعد كده قال أسقط عنه الدين خير لك إن كنتم تعلمون فضيلة العلم لأنه مش كل اللي عارف إن إسقاط الدين خير له قال إن كنتم تعلمون يستفيد أن إبراء الغريم أفضل من إنظار أفضل من إنذار، وكلنا نعلم الحديث، حديث بس الإنذار فقط، أن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يبعث غلمان، فيقول زوجته مواصر، فانظروا، فيقول الله عز نحن أحق بذلك من قفرنا، ما مش خير قط غير إنه هو كان كل لما يجي الوقت بتاعي يحل الأجل، يحل الدين. يوم أيل الغلمان بتاع شوفه إذا كان عنده ما يشمكش عنده أنظروا فالله عز وجل يقول نحن أحق بذلك منك فيعفو الله عنه ويغفر له ذن نعم الله طيب هل مسألة إبراء الغريم اللي هو المدين تدخل في الزكاة فالله هو خلاف بن أهل العلم في ذلك تمام على ان يكون إبراء الغريم يكون صدق تخرج في الزكاة لأن قال وأن تصدقوا خير لكم ثم سمى الله جل الله إنما صدقته الفقراء والمساكين وهذا بعض قول أهل العلم ولكن صح من كلامي أو من أقوال أهل العلم أنها لا تجزي أنها لا تجزي لأنه مال تالف المال التين ده مال تالف قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن إبراء الغريم المعسر لا يجزي من الزكاة من الزكاة بلا نزاع. لا يجزي من الزكاة بلا نزاع. والمسألة في التفصيل ليس هذا وقته في مسألة الفقه. ويتبين من ذكر هاتين آيتين الأخيرتين أن المعاملة بالتين سات أقسام. اللي بيع المعاملة بالتين تات أقسام. القسم الأولاني الربع نوع الدين ويغضب زيادة تمام يحل الدين ممكن الدين في الأصل الدين صحيح يقول له مية لحد مثلا شهر تمام أنا في شهر ربيع الآخر في شهر الجمادة تجيب لي المية يجي شهر الجمادة معهوش قال له خلاص هأخرك ليه شهر الجمادة الآخرة والدين 110 تمام أجلني وزد خلاص؟ دي نوع من أنواع الإيه؟ الربا يبقى أول حاجة أن يأخذ به ربا وهذا محرم لقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذاروا ما باقي من الربا دي أول نوع من أنواع المعاملة بالنسبة للدين ثاني نوع أن يكون المدين معسرا فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه حتى ييسر لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرات فنظرة إلى ما يسأره النوع الثالث من أنواع المعاملة بالدين أن يبرئ المعسر من دينه وهذا أعلى الأقسام لقوله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم أفضل أمور الثلاثة بعد ذلك عندنا آية الدين هو مسألة الموصل بتنظر من حاله تمام هو لو ما فلوس هي ايه هي هيقضي هي هي هي هي هي هي ممطالة هذا ظل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايه يعني ظل تمام ما ينفعش ممطالة وهذا يبين من حاله وأكثر نزلة يعرفون أحوال ايه أحوال إخواني بقية عندنا في سورة البقرة آية الدين وآية الرهن وآخر آيتين في سورة البقرة آية الدين هي من أطول آية القرآن يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلاج المسمم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل هنا بعض الأشياء السريعة الفوائد السريعة في هذه الآية لأن طبعا الآية ديت هي أصل في المعاملات أصل في المعاملات وإن شاء الله يعني أخونا يعني كان توضي في فقه المعاملات للحاجة تروا عظم هذه الآية يعني مع إن الآية لما تقراها يعني عشان شغال في الأحكام والمعاملات إنت لو عرفت الرحمة الواسعة في هذه الآية هشوف الآية دي في باب الرقائق تقراها قلبك يا رق. بعض الناس عايزه إيه رقائق جنة ونار وفتاع لا أنا عايز ننظر للجانب الأخ تمام لما تقرأ قدو إن كان ذو ذو عسرة فناظرته إلى ما يسره أنت صدقوا خير لكم إن كنتم تعلم لذلك هو دي وظف التفسير نو يوقفك على المعاني الخفية معن ما بين السطور عشان تعرف رحمة ربنا إللي يخليك مثلا تبكي لو ننظر لحالك تمام ففي هذه الآية في آية التين أول فائدة العناية بما ذكر من الأحكام إن ربنا اعتنى بالعباد واعتنى بالدين كما اعتنى بالعبادات فانه اعتنى بالمعاملات فجعل أكبر آية في القرآن تتكلم عن المعاملات وفي إشارة خفية لأن كل أكبر آية تتكلم عن المعاملات يبقى المعاملات ده لها إيه لها أمر عظيم وشأن خطير بين العباد الأمر الثاني جواز الدين أداة من آية تتكلم عن الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يبقى الدين جأس والدين يا جماعة هو أحيان سامي السلف من عقود الإرفاق من عقود الإرفاق عشان تعرف بعض الناس مساءة الربا حرام لين بزنزب في الدين لأن الربا دي بيدخل في أكثر العقود في عقود الإرفاق عقود الارفاق التبرع دي نوع من أنواع العقود في عقود لازمة وفي عقود ايه بتسمى ارفاق وفي عقود انتفاق وغير ذلك عقود الارفاق ديت معناه ان انت تعمل العقد ده وتؤجر عند الله لما انت تروح تسلف واحد جنيه ايه تحصل منه ولا حاجة مش كده ده بالعكس ده جنيه المجنيه انت لو شغلتوهم اجيب لك فلوس اروح اتهى الواحد يبد اسمه عقد ايه عقد افقه تبرع الراه عقد ارفقه وتبرع تمام؟ طوله واحد فلاح واحد فلاح عايز فلوس منك طوله خسرهن لأرضك تمام؟ طبعا من الصور الشائعة الفاسدة بين الفلاحين والأرياف نويرها للأرض مين اللي ياخدها؟ اللي يدفع الفلوس ده ريبة يعني هياخد الأرض يدفع بها وياخد الفلوس اللي يدفعها ريبة ولا مش ريبة؟ ريبة ومن أعظم الريبة طب هيدفع له منين؟ الراجل اللي مع الأرض هيدفعله من ماذا؟ دخلت أرضه لا هو صاحب الرهن اللي دفع هياخد وثيقة العقد بتاع الأرض يخلوه معاه لحد يستفيد منها حقه حينما يأتي الأجل يقول خد الورقة هي العقد اهو ولما يجي السنك جاية في وقت العقد لأن ما جاب لهش ليه الحق ان هو يبيع الأرض ويددونه ياخد فلوس بتاعته ويددونه الباقي لما يستفيد منه هذا المال حرام بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مزنا مع آية الدين التي تبين وجوب كتابة الدين سواء كان هذا الدين في بيع أو شراء أو سلفا أو قرطا أو غير ذلك. وقال ابن جرير أنه للإشهاد والنادو تمام؟ أنه الإشهاد والنادو فإن أمن بعضكم بعضاً فإن أمن أدمنات ذلك من إيه؟ من نسبة لكتابة الإيه؟ الدين أيضاً قول الله تبارك تعالى أيها أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بديني إلى أجل فاكتبوا إلى أجل أحوال أن يكون لآجل مسمى يعني محدد في يوم معين، شهر معين، في سنة معينة أو لآجل غير مسمى، أجل مجهول، وده لي في العقود كمام؟ أو لغير أجل، وهذا يصح يصح أنت إيه؟ تكتب عقد بداي، وبعد ما تخلص العقد تطلبه بيه تطلواه بهذا الـ إيه فدي أقسام إيه أقسام الأوقود إلى أجل مسمى اللي هو بالنسبة للأجل غير مسمّة هو أولا هو بدايةً بالنسبة للإيجار اللي هو المشاهرة ده طبعا إيجار فاسد خلاص اه إيجار فاسد ومحرم في الشرع لأن إيجار على منافع نهو ده إيجار على أصول ده تشتق منه حاجة اه تمام غير هو بيختلف في الشكل وإن كانت كلها عقود لازمة ولكن ده عقد على عين وده عقد على منفعة نشي نشي نشي في الـ في في <تصفيق> شوية نأخذ بس المعنى إلى أجل مسمم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم معنى بينكم تشير لإيه إن الدائن والمدين موجودين تمام يبقى شرط إن هم عشان يكونوا يكتب العقل يكون الدائن موجود والإيه والمدين موجود وليكتب بينكم كاتب بالعدل يبقى واحد هيكتب من غيره وشرطه في ايه قد يكون ايه عادلا فلا يميل الى التاء ولا الى الايه المدين تمام ولا يابا كاتب ان يكتب كما علمه الله تمام كما علمه الله بالحكم الشرعي فليكتب وليملي الذي عليه الحق فليكتب الكاتب وليملل الذي عليه الحق من عليه الحق المدين قالت مش مان هو اليملل يعني قال لأنه لو أمل التاء إلا ذات تبقى ما ممكن أنه يملل الذي عليه الحق وينقص وانت تيجي جاية في الطرفين مش مشكلة ما هن ربنا قال إيه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا تم يبقى إذن من الذي يملل الذي عليه الحق ولكن يكون بينه وبين عذاب الله وقاية على أن يظلم ولا يبخس منه شيئا إذا ينقص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيه المدين المدنبأ إذا كان في عوارض أهلية سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمله هو إيه اللي يحصل؟ فليملل وليه بالعاد يبقى هنا الإنابة بقى. خلاص يبقى هنا إذا كان هذا المدين لا سفيه أي لا يحسن التصرف ضعيف تمام فكان هذا الرجل طعيفا أي لا يقوى أو لا يستطيع أن يمل هو هو أي لوجود علة تمنع من, الإيه؟ من الإملاء مثل الخرس مثلا والعي ما يقترش أنه يمل فاليمل وليه بالعدل ديبه في ولي هو اللي يقوم مقامه ديبه حكم الإنابة يجوز النيابة عن المدينة تمام؟ فاليوم للولي أي يوم لا هو فاليوم الولي هو بالعذ وستشهد شهيدين من رجالكم هنا اللي إيه الشهادة؟ شوف ذكر بايه الكتاب وذكر النيابة وذكر الشهادة تمام؟ وقال لك الشهداء مش واحد لا وستشهد شهيدين من رجالكم يبقى الأصل في المعاملات كم واحد يشهد اثنين خلاص؟ فإن لم يكون اثنين رجلان فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تبن امرأة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وجاءت السنة بحل ثالثة يجوز برجل ويمين المدعي يجوز برجل ويمين المدعي بأحوال الشهادة الثلاثة رجلين رجل امرأة ورجل امرأتان رجل ويمين المدعي كما جاءت به السنة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إذا طلب الشهداء إلى الشهادة يجب عليهم أن يأتي ولا تسأموا يحرم عليكم عدم كتابة الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى أجنه ذلكم أقصط عند الله هذا هو العدل حتى يأخذ كل ذي حق حقه ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا حتى تكون بعيدين عن الريبة والشك وغير ذلك إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها يعني الشرط في التجارة والمشاركة أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم يبقى هنا وجوب الشهادة على البيع ولا يضار كاتب ولا شهيد إزاي الإضرار بالكاتب والشهيد ممكن الشهيد يكون في مكان تاني وفي مسافة طويلة جدا يشق عليه يبقى ما تشقش عليه واضطر بيه لو كان عندك شوهداء أخر فجزء انت تكتب الشوهداء الأخر مش لازم نجيب كاتب معين وكاتب محامة أو غير لا هات أي كاتب يكتب كما علمه الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا أي بهذا الإضرار فإنه فسوق بكم يؤدي بكم من الفسوق واتقوا الله لأن تقوى الله تؤدي بكم إلى العلم واتقوا الله ويعلمكم الله فطريق التقوى طريق العلم والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضة فإن أمنا بعضكم بعض فليؤدي الذي ائتمنا أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم تكلمنا عن أن الرهن جائز جائز تأخذ رهن إن لم يكن هناك إيه؟ وثيقة ما كانش في وقت واحد مسافر على ماتن طائرة ف. خذ دين من واحد، فأعطاه مثلا ساعة سمينة، خلاص؟ أو أعطاه عقد البيت بتاعه عقد الأرض بتاعه هو عايز سافر وهو على مات مخ خذ منه عشرين ألف خمسين ألف مئة ألف، تمام؟ فقال له عايز إيه؟ أكتب ما الترتق تقلع أو السفينة تبحر، تمام؟ فأعطاه عقدا عقد البيت بتاعه أو عقد البيت أو عقد إيه؟ عقد إذا كان عنده أرض. جسمو إيه ره رهن أرضه أو رهن عقاره أو رهن سيارته أو رهن شيئا عينيا معينا هذا جائز في الشرع وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة يبقى ياخد ره عشان إيه؟ عشان يأمن حقه تمام فإن أمن بعضكم بعض إن كان في أمان بينكم تمام جائز ذلك قال إيه ألا تأخذ الره ولكن فليؤدي الذي أئت من أمانته وليتق الله رب مش عشان أمنك تاكل ماله فليؤدي الذي أئت من أمانته وليتق الله رب ولا تكتم الشهادة أيضا يا ده ولا تكتم الشهادة شهادة الزور وكتمان الشهادة عدم الزهاب حتى تؤكل أموال الناس وتضيع حقوق الناس ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والآيات بالله والله بما تعملون عليم هذا بيان سعة علم الله تبارك وتعالى فيما تكنون الأنفس والقلوب والطمائر ثم آخر آيتين في لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وقفة رقائق مع القلوب وقلوب الصحابة وشتان الفرق بين قلوبنا وقلوب الصحابة لما تريت عليهم تلك الآيات شكوا إلى رسول الله ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقالوا يا رسول الله أنزلت علينا آيات ما نطيقها قال وما هي قال الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله يحاسبنا الله على ما نبت وما نخفي فهذا شيء لا يطاق فقال تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وأطعنا لك ربنا وإليك المصير هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي الأمة التي أرادها الله عز وجل هي التي ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم التي تسجع في الاستجابة لا تعارض في أمر الله عز وجل ولا أمر رسوله ولكن لما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك على ما صدر منا وعلى ما ترددنا وإليك المصير ذاك أتت التخفيف الحال أتى التخفيف في هذه الأمة لسرعة استجابها، استجابتها لأمر ربها وسرعة تقبل شرع الله عز وجل فقال الله بعد هذه الآيات التي لا تطاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لا وكلفكم إلا بمقدور أما لا طاقة لكم به فليس لكم فيه تكليف وليس عليكم فيه جناح ولا حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ببركة الاستجابة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بس كده لا يا أمة محمد الخير كثير ولكن أين الاستجابة ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأ والله هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأمم السابقة أخذت بالخطأ والنسيان فإذا أخطأ يحاسب ويجازى، وإذا نسي يحاسب ويجازى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ أو أخطأنا يقول الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يقول الله قد فعل نعم والله لا يحم الله علينا إصرًا كما فعل بالذين من قبلنا فإن كان من من قبلنا إذا أصاب ثوبه نجاسة كان يقرضه بالمقراض يقطع الثوب اللي في النجاسة أما النبي فيقول يكفيك أن تغسله أو تنضح نعم يقول الله قد فعل فما ظنكم برب العالمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به إنه كان من كان قبلكم إذا اثنب ذنبا يجد ذنبه على جدار بيته الذنب على جدار البيت فوالله لو كان فينا لاسودت الجدراننا لاسودت جدراننا ولكن يقول الله قد فعل تمم ظنكم برب العالمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اقول قول هذا واستغفر لكم ويسكم الله خير